فضيلة الشيخ عطية صقر، وما حكم خروج بعض الناس وخاصة العاملين في وظائف إلى التنزه في يوم الجمعة بدعوى أنهم لا يتوافر لهم وقت للرحلات إلا في يوم الجمعة خروج الناس يوم الجمعة من أجل التنزه وبخاصة العاملون في وظائف هذا الخروج لا مانع منه سرعاً ما دام القصد هو الترويح وما دام الترويح بوسائل مشروعة ليس فيها خروج على الآداب ولا ارتكاب محرم ولا تقصير في واجب وبخاصة المحافظة على صلاة الجمعة لأن السفر المضيع لها ممنوع في بعض الأحوال والترويح عن النفس أمر مشروع لأنه يعطي نشاطا يساعد العاملين والموظفين على استئناف أعمالهم بسهولة والأصل في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه والله سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولما يذكر في اتفاق المسلمين على أن تكون إجازتهم الأسبوعية يوم الجمعة أن عمر رضي الله عنه لما شجع الكتاتير لتحفيظ القرآن ومدارسته وذلك بإنشاء أول كتاب بجوار الحرم النبوي لما خرج إلى الشام وغاب شهرا خرج المسلمون للقائه ومعهم الصبيان وكان ذلك في يوم الخميس فتأخر عنهم إلى الغروب ثم تعبوا يوم الجمعة ولم يحضروا إلى الكتاب فلما علم عمر بذلك أجازهم هذين اليومين من كل أسبوع والله أعلم